أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفتح عَلَّذَا لَكَ سِغْرٌ أَمَرَضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ تُعْطِي إِنَّهُ يُرْغَمُ عَظِيمًا وَمَنْ يُسَاقْ فَتْرٌ تبين له الغذى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تغلى نوليه أن سأت مصيره إن الله لا يغفر أي شرك به وي وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالاً بَعِيداً صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ